والالسَّمبَنَنَاهَا بِأَيد وَإِا لَوسِ وَالْأَرضَ ص رَشناهَا فَنعَّ الماهِدُ وَمِ كُ لِ شيءَء خَلَقُناَا زَووجَْن عَكُمْ ففروا إلى, إلى الله إن لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله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 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس ما اريد منهم من رزق وما اريد وما اريد أن يطعمون ان الله ان الله هو الرزاق هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَأَيْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ الَّذِينَ ذنوب بِأَصْحَابِهِمْ مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كفرون